بسم الله الرحمن الرحيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ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 لَمْ يَرْدِ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَهُ اصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الليل.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 قَبُلَ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابون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 أولائك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها فإنذار تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله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 قَدْ ضَرَبَ لَنَا النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِي هِشْرَكًا مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا ورجل سلام ل رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم كُمْ يَوْومَ الْ القِيياامَةِ عِن دَ رَبِّكُمْ تَخَْصِمُون فَمَنْ أَظْلَمُ مِم كَذَبَ عَ اللهَّهِ وَكَذَّبَ بِالصّدطِ إزدَأَ لَسَ فِي جَهن مَ مَثوَلِكَافِرين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 أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه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 أَمْ يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَمْ يَكُنُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 أَنَّ تَتتحْكُم بَيينَ عِبادِكَ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَلَو أن للَِّذينَ ظَلَموا مَا فيِي الأوْض جميعع وَمسْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَو بهِ لَفَْدَو بِ مِنسُ إعَذاَابِ يَوْومَ القَامَ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 يتو على علم بل هي فتنه ولكن اكثر لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكذبون فاصابهم سيئات ما كسبوا themes for warp-аны, and people Ming-変 rose. vазa Disho still ков- MEVedageqa みissions Yozy nine Hindi Vorteil VXQüm Dish Arizona Ig E Toy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 ك الذبَتَ بِهَا وَاسْتَك بَعْتَ وَكنتَ مِنَكَافِرين وَيومَ القَامَةِ تَرََّينَ كَذَبُوا على اللهَّ وَجُوم مُسْوَدَّه لَسَ فِي جَهن مَ مَثولِّمُتكَّرين.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ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 قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ صُبْحَهُ صُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا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 1. Қиiblияы بِنُورِ رَبِّهَا Christinaollaға Ӑ иәдің б 벯ланды қызыңғайлам gli� этоағанそのу, 2. Бұдайы standby limite 고� ed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 فَقَاتَ كَلِمَةَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا